جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الصواب ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائر يقول هل الملائكة أن تشفع للموحدين الذين دخلوا النار جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني سفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهذه الآية فيها الجمع بين الشرطين الذين, الذين لا بد منهما ولا بد من وجودهما لحصول الشفاعه على وهما إذن الله للسافع ورضى الله تبارك وتعالى عن المسفوع له إذن الله للسافع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى هذا يتعلق بالمشفوع له أن يرضى سبحانه وتعالى عنه وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد والإخلاص ولهذا لما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس أو من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي سفاعة لامتي يوم القيامه وانها نائله ان شاء الله من لا يشرك بالله شيئا فلا بد في, في السفاعة الشفاعه من اذن الله تبارك وتعالى للسافع ورضاه عن المشفوع له والایه الكريمه واضحه الدلاله على ان الملائكه يشفعون يشفعون يوم القيامه وشفاعتهم تكون باذن الله ولا تكون إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله نعم يقول هل نقول إذا ذكرنا الملائكة عليهم السلام أم نقول عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام أو عليهم السلام هذا كله دعاء كل ذلك دعاء والمشهور في, في كلام أهل العلم وفي كتب أهل العلم عند ذكري الملائكه أن يقال عليهم السلام أن يقال عليهم السلام نعم يقول هل من أوصاف الملائكة الجمال هذا يدل عليها بعض النصوص مثل قوله تبارك وتعالى ذو مرة قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أي ذو هيئة حسنة ومنظر جميل بل جمال الملائكة جمال الملائكة أمر مستقر لدى الناس ومركوز في الفطر وجرت عادة الناس إذا بالغوا في مدح جمال إنسان قالوا ماذا قالوا كأنه ملك أو, أو, أو ملك في جماله أو نحو ذلك من المعاني ولهذا قال النسوة في قصة يوسف ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهنا وقلنا حاشل الله، ما هذا بشر؟ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لان مستقر في, في في في النفوس جمال الملائكة. نعم. يقول قول المجيب في قبره عند سؤال الملكين ها ها لا أدري هل هو جواب الكافر أو يدخل فيه نصات الموحدين؟ الا الكافر والظالم هذا هذا جوابه قال الله سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وأما الموحد فإن جوابه في هذه الكلمة بالتثبيت لكن التثبيت الذي يناله آل التوحيد هو بحسب ما عندهم من الإيمان قوة وضعفا وزيادة ونقصة فليس من كمل التوحيد وكمل الإيمان شأنه في هذا المقام شأن من كان عاصيا مفرطا مضيعا ولهذا فيما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر يتفاوت بحسب حال أهل الإيمان بحسب حال الناس من الإيمان أو عدمه فأهل الإيمان التام في نعيم دائم مستمر ومن عذب من الموحدين في قبره عذب عذابا على قدر ذنبه وجرمه وأما الكفار والمنافقون فعذابهم في قبورهم دائم النار يعرضون عليها غدوا وعاشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين